shukrani zote tunaziregesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi 'alaah wajalla sana'u wa taqaddasat asma'uhi kwa kutoezeshwa kufika katika siku ya leo walillahil hamdu wal minnah siku ambayo ni darasa funguzi ya silsila ya دروس ambazo tunaendelea nazo hapa Katika katika huu al-Azhar za za hadith Na tafsir Ambazo Ambazo tutaendelea Nazo kesho ni ni Funguzi vile vile hizi kuendelea Kwa Allah ಕಚಿಕಾಸ್ ಮಸ್ಜಿದ ದರ್ಿಕಿೀೀರ ಅಂಬೇ ನಾ ಜೊಸು ದರ ಸಹಜ ಅಂಬಾ Ramadhani kama ಚೂಮಾನಿ yetu Huwa tunasmamisha darasa hizi kwa muda fulani Gawa muda huo Mwaka huo au safari hii Umeweza kuwa ni mrefu Tokamana na porufu Ambazo sote tunazijua Mwja wapo Yalipu njia mambo ya uchaguzi Hapa nchini kwetu Kenya Ika, Ikawa ni wajibu kuchelewesha Kuanzisha darasa hizi Tokamana na yale mambo ambayo ya naweza kutarajiwa Na kutokea ya Kadhalika Kadhalika hii hii al-adha kwa kwa amani salama uliofanyika Allah ನೈ ನೇಜಾ ಎರ ತೊಕೆಯೊಕೆ ಹಿ ಐದು ಅಂಬ hii ಕಮಾನಿ ya ಕಂಚಿ ಶುಕು ಸುಬಹಾನ ಕುಮೋಂಬಮಾನಿ ಕಚ ಕಂಚಿಹಿ Kwa salama na kwa amani hi amani ndio jambo ambalo kubwa leo waislamu wanani wanatakiwa waliombe saa zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukewa katika nchi ile ni ya Kiislamu au sio ya Kiislamu lakini muislamu anaweza kutekeleza ibada zake na kutekeleza yale Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuyatekeleza hadhi ni ne'matun adhima min ni'am Allah azza wa jalla yajibu an yashkur ala hadhihi an'ma وكاين من قرى وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فود نعمت الامن ونعمه الاكل والشرب والطعام والرزق اذا نعمه كوبا ذا الله سبحانه وتعالى نافشكر leo katika sala hii ya maghrib na sala zingine mumesikia nyote tumeswali pamoja sala hii ya maghrib fi jamaa na mumesikia kwa tumeleta tumeleta dua ya qunut ala albudiyin ala almusyrikin fi burma lima za kwa sababu ya neema ya amani waislamu walioko katika nchi hiyo sasa hivi yale mambo wanayopitia ni mambo makubwa ما جئتو الى اين وانا فنيوا هل حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله فايوهي هي سنه الله في خلقه وسنه من سنن الحياه ومن الأمور التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يكون هناك سراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم الدين كتبت أن نتتعلم بين الحق والباطل هذه النجام والموالي لتقوى لك وإنه لي خليكم لزيكا وكاتم تومي لعبيتا وليبولوكا صحابة رسول الله ماتسو يليبوزيدي وكذا قوم اشتكيا متمه عليه الصلاه والسلام النا متمه وكان يقبوشا ماءين هايا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ولفيكم الما مذيت ما سات وملباسا والضراء الما مقوم يعوليه مذاره مكبوا حتى يقول الرسول وزلزلوا نواكه تنجشوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه paka wale paka mitume wao na wale wale waamini pamoja na wao alisema mata anasullallah nusra ya mwenyezi Mungu itakujalee na maneno haya waislamu paka leo wanazungumza na sio bora mapekee yake kama mnavyotangazwa katika vyombo vya habari bali nchi nyingi wanazoelezi wanazoishi waislamu ndani yake leo wako katika hali ya iftihat wako katika sarah wa wakati katika hali ya baraa wal baasa wa wakati hali nzito na hali ngumu ambayo inawapelekea baadhi yao kupata madhara ya hali ya juu katika ulimwengu huu haya ni mambo ambayo allah subhanahu wa taala ameandika katika ulimwengu huu katika dunia hii kwamba itakuwa kwa sababu ya sorah inaoendelea baina al haqi wal batil wa qul jaa al haqu wazahaqa al batil ಗಂಗಾನೆ ಅಬ್ಬಾನಾಪುರ್ Na suria, na nyiginezo, na nyiginezo nyingi Allah subhanahu wa ta'ala Au nusuru wa islamu wanawishi katika nchihizi ambazo Wanadhurika Na kuonesho unyongi na mateso Allahumma suruhum ya azizu ya hakim Tukingiwe katika dhasa hii ya funguzi ya leo Kama kawile yetu ya darasa ya kwanza Huwa hatu hirifushi Kwa sababu ni darasa ya istijmama Darasa ya kufungua Na watu bado hawa jengia katika uh, siyak au ulimfumo wa kuendelea katika kusikiza darasi kwa kirefu Kwa darasi ya leo bila shaka, wengine tutaikata mapema Ikiwa tunaweza kufika nawe mpaka wakati wa adhani ilisha Na ikiwa tumemaliza kabla ya hapo kwa sababu maneno ya leo tutaafanya ni maneno mafupi Tutaweza kutuwa na fasi ya kuuliza baadhi ya masali Na gili gili katharika nafahamishwa kwa mba leo kuna yaakitin nekah hapa katika mskiti huu Dile vile tuna kueza kukata kwa mapema Hili kueza kutuwa na fasi ya watu kuendelea Na sherehe zao za ekdenekahi Hadithi tulenawe ya ikhwan Ambayo likuwa tumayanzisha Tumeanza kuyifasiri na kuyisherehesha Kabla ya kuenda katika likizo Ilikuwa ni hadithi ya 20 na moja Fi kitabe riyavo salihin Na hadithi ya tisia katika mlangu wa tauba Tunga katika mlangu wa tauba Katika kitabu cha riyavo salihin Babu wa wa kutubia Chini ya huu, ya ya ya ya ya ya ya huu Tumefika hadithi hadithi hadithi hadithi Hadithi hadithi Na Na salihin salihin kufika hii hii Ni 21. Kwa tuna tarakimu mili. Tarakimu ya mlangu, na tarakimu mbili za salihin, ya muazo, paka hapa tulipofika Au tauba Ni hadithi ya Kaab bin Malik ಅಮೋಜಾ ಕಾಲ್ Hadithi hii hadith maarufu mashuhuri inayojulikana ambapo hadith yenyewe ni qissa mashuhuri kilichomtokea huyo sahaba anaitwa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu warḍah na qissa hii ni refu ukifungua kitabu cha Riyadhus Salihin kinafikia takriban safha 4 au 5 au kuendelea kulingana na tabia ya kitabu ambacho unachokisoma kwa hiyo ni qissa krefu na tangu tulipoanza Hadithi hii mpaka kufikia leo Bado tunaendelea katika sherehe ya hii hadithi Tua katika safha ya kwanza Tunaendelea kuchambua uh, hii hadithi Na kila ibara kunaweesoma ya hadithi hii Tuna simama, kuangalia Na kufafanua, na kuchambua faida zilizomo Ndani ya maneno hayo Ya mtume alayhi salatu wa salam Au maneno ya Kaab bin Malik Radhi Allahu ane Kwa sababu ya faida Ya wale ambao Kwa sababu ya faida Maneno maneno maneno Maneno maneno haya haya hao wale ambao kuhudhuria kwao Pengine ni ni ni Leo Leo Kaab Kaab Kaab bin bin bin Malik Malik Malik wapi ya ya na gani kisa chake ni kipi Kwa hapa katika katika Halafu turudi yale maneno ambayo ಮನೆ ನುಹಾಯೋ juu yake katika darasa ಕಚ mwisho Kaab bin Malik sahaba wa mtume عليه الصلاه والسلام ameelezeya katika hadithi hii qissa kilichomtokea yeye mwenyewe. Na qissa yenyewe kinahusiana na yale aliyofanya Kaab bin Malik katika mas'ala ya jihad. Jihad ilikuwa wakati huo او جهاد انا اذا zungumzia ka'b bin Malik katika hadithi hii ni jihad ya غزوة تبوك vita vya تبوك tunavijua sote vita vya تبوك تبوك ni sehemu katika bara la مملكة العربية السعودية من بلده wake kutoka مدينا ni takriban kilomita 700 kutoka مدينا mpaka تبوك Haya lio masafa ambayo ya sahaba wa mtumi alayhi salatu wa salam Ili wapasa na ili wajibu watoki kutoka madina Waende katika vita vya tabuki Wa vipijane vita hivyo katika sahemu inawitwa tabuki Ambayo ni masafa kilomita miya saba Au zaidi ya hapo Anahelezea Kaab bin Malik Yale mambo ya liomu katika vita hivyo Na yale matayarisho aliyo yapanga mtume alayhi salatu wa salam katika vita veta buka Kwanza hanasema vita hivi vilikuja wakati ambao Hali ya anga ilikuwa ni fihari nshaditi Ilikuwa ni moto mkali sana Hali ya joto jingi Na joto la mamlaka au sehemu za khalichi Kwa sababu ni desert, sahraa Ilina kuwa ni jutu, kisikia jutu, ni jutu ambayo sisi watu wa Afrika mashariki atulijui jutu kama ilo Atujawai kufikuwa na jutu kama ilo Watu wa Mombasa, watu wa Pwani Wakifikiwa na njuzi takriba 31, 32, 33 Watu anaza kuja kelele Jutu, jutu, kila moja navuwa shati, avuwa nguo Atalaweza kutembea barabarani bila ya nguo, au bila ya shati nyumbani hawezi kukaa na goli lazima fan iwe inapiga nambari 5 kwa sababu ya joto lakini hizo ni nyuzi 32 au 33 ninazungumzia joto la sahara la mamlaka ambalo linafikia nyuzi 51 mpaka 55 55 degrees celsius ndilo joto hilo la mamlaka na pengine wakati wao wanyoa labda lilikuwa ni zaidi hapo mpaka mtume aleyhi salatu wasalam akatoa ruhusa swala za duhuri watu wasiswali wakati jeto lile kidogo limepungua kwa sababu ya mvuke mpaka kutoka kwenda nyumbani kwa swali kwenda msikitini kwa swali inakuwa ni kazi ngumu sana na mtihani mkubwa mpaka kwa wale waliokuwa na imani kubwa wa sahaba wa Mtume عليه الصلاه والسلام tumeakawa paruhusa ndivyo ndivyo ilikuwa hali ya vita vya Tabuk fi harin shadid kwa hivyo tunataja maneno haya ili Uwezi kusawirisha katika fahamu yako Tukisema vita vya tabuki Fi harri shadiit Ujotu na zungumzia joto la aina gani Usiju kafikiri katika mawaza yako Ni joto la mombasa Au joto la sahimu fulani Au joto la sahimu fulani La, ni joto la sahara Annamleka al-arabia ya suudia Joto ambalo ni zito Na ambalo Sira hisi kwa manadamu kulistahamili Lakin Pamoja na joto hili Kwa mtihani mungine. Mtihani wapili, amba bin malik ni mtihani Ambao ambao bin Ni Ni Anasema hina tabati Vita hivi vili vili, vili posimama, ni wakati ಕೋ yalikuwa ni, wa, ni wakati wa ವಾಪಿಲಿ ಅಂಬವ್ Na wakati wa ಹೈನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕೂನು ನಮ್ಮ ಕಥವಾ ಮಾಜಾವು wakati ನ ವಿ joto ni jingi Na mnajua bara arabu Ni sehemu ya ಸಹೇ Hakuna ambao vinapatikaniwa kila wakati wakati wakati wakati Watu chakula mpaka wa wa mavuno mavuno mavuno Ukawa huu ndio wakati wa mavuno. ikawa ni ni mtihani mtihani juu ya ya kubwa Na ndio wakati ambao sasa Sasa Sasa yao katika mashamba sasa daraja iman sasa hapa inafanya kazi ma iman ನಕೂಲಿನ ಚಕೂಲೋ هو بزيته و ايمانه وهو ممدامو الذي انا ويستو في الحرب يقاتل لاجل الله سبحانه لاعلاء كلمه الله لاعلاء التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله هو في حر شديد مسافه كيلومتر 700 و زيدي حين طابت الثمار و ماتوله يقو دايري و كعب المالك انا يندليه يقول يسمي ي هو نفسه انا وقت هو Nimi Mwenyezi Mungu Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Jalaluhu alikuwa amenipa nafasi. Nafasi yani uwezo wa kimali. Alikuwa hakuna vita vilivyopita vya nyuma Si Uhud wala Si Badr kuleniuma alikuwa na uwezo wa kimali kuliko vita vya Tabuk. Anasema nilikuwa na rahilatai na wanyama wawili vipando viwili vya kuvipanda. Kama ni farasi nilikuwa nao wawili. Katika vita vilivyopita kipando kilikuwa ni kimoja peke yake. Lakini katika vita hivi nilikuwa na vipando viwili. Kwa hivyo anaeleza yeye mwenyewe kwa ukweli wake Kaab bin Malik kwamba alikuwa hana sababu ya kutoshiriki katika vita vya Tabuk. Masala ya umbali na masafa si shida kwa sababu vipa, vipanda vya nyama navyo tena ni viwili. Masala ya joto na asimar kwamba vime vimenawili na viko tayari kuvunwa kwake haikuwa ni mtihani mkubwa Kaab bin Malik wa sababu ni meungoni sahabatu rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam wa meuza nafsi zao li ajlilahi subhana siwa le ambao nafsi zao zina chukuliwa haraka haraka na dunia au na shawishiwa na matao al gurur na maisha ya kupita na dunia ya kupita na hizi takataka za dunia la, haza sahabiyun min sahabatu rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam wa minuhum man sadak ومنهم و... ها لا قبل هذا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من هؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سس هبه يكون دي وقته وامتحاني وكعب بن مالك Nia akawa anayo Azima hameijenga Vipando viko mbele yake anavyo Mambo ya joto na mambo ya masafa Na mambo ya kama matunda ya kwa tayari Haia kumshawishi Kaabin Malik Kama wanafet, ya libuwa shawishi wanafet Ye akawa azima anayo Sasa ikawa kuna tatizo hapa ambado Lamzuia Kaabin Malik kwenambele Ye mwenye wa nasema Kila ni kipanga, nataka kujianda, na kucha bado sija kuwa tayari. Kila ni kijipangia, kwamba nataka kuwa tayari, ujahizu nafsi, na kucha kwamba bado sija timiza, yale mambo ambayo yananiwezesha mimi kujitarisha. Anasema falem yazal yatamada bi hata asrau wa tafara tolgazo. Ikawa ya indelea hali ikawa na mnahio kwamba mimi. Na najipele kambele na najipele kambele Paka ni kitamaka asra'u Watu wa metoka Tume alayhi salatu wa salam Akaunguza jeshi la vita katoka Kamoja na sohabazaki wa kamfuata Asra'u wa katoka njia madina Watafarat al ghazu Na jeshi la mtume alayhi salatu wa salam Likapotea Tafarat Hai tabaada Nikenda mbali Akili angalia hivi Hakuna tena mu'min حكونا تينا مقاتل حكونا مجاهد في كتي منج ومدينه نبينا عليه الصلاه والسلام فلم يزل يتمادى بي حتى اسرعوا وتفارط الغزو هبا tukasimama tukachukua somo na funzo liko hapa io lekhwa tunafundisha na kahbin malik kama wanavosema wanazuuni khaturatu at taswif كما يقول الحافظ ابن حجر خطوره التسويف وانه يفسد للانسان امر دينه ودنياه منن هذا يا كعب بن مالك ينبغي ان يشيئ المسلم حタリー التسويف حタリー كupleka mambo mbele حタリー ya kupeleka mambo mbele وانه يفسد للانسان Na kwamba huko kupeleka mambo mbele Yana muharibia mwanadamu amra dinihi wa dunia Mambo ya dunia yake na akira yake Kuna mambo ya kidunia manafe ya kidunia Ukiaanza kuya peleka mbele Kilo kipata fursa unapeleka mbele Kilo mwenyezi munga kikuwezesha unapeleka mbele Hada yuadi ila alfasad Kadhali ka umur alakhira, umur uddin al Ukiaanza kuya peleka mbele inapelekea katika ifsadi ndio maana anasema ibn al-jawzi rahmataullahi ta'ala alayhi katika talbis iblis kitabu chake mashhoor kebnul jawzi anasema wa'lam anna taswifa min a'zami junudi iblis najua ya kwamba taswifu kule kupeleka mambo mbele tafanya kesho tafanya mwezi ujao nitafanya mwakani nitafanya siku nyingine na nangoja ramadhani ingie min a'zami junudi iblis hiyo ni moja katika silaha kubwa za iblis kile unapopata fursa ya kufanya paw idha sawafta hathi taa wa kipeleka mbale taa hio hio ni silaha ya iblis manafa' za kidunia masalih za kidunia mwenyezi Mungu amekuwezesha kufanya biashara ili upate kujitegemea ufanya kazi ili upate kujitegemea hathi maslaha min masalih iddunya kusoma maslaha min masalih iddunya na ikiwa ni elimu shar'i ni maslahat iddunya wal akhirah lakini ukisema mimi nitaanza kusoma kesho umeeka nia ya kuhifadhi qur'an tahfadhi makani mka huo kidogo mambo mengi mekabika kabika shughuli mambo watoto mke nini nini tazama makani makani ukifika mwaka mwingine makani ukifika mwaka mwingine hivyo hivyo napeleka mbele tauba unaweka azima anatoba ila allah azza wa jalla min al maasi wal dhunub wal atham muslamu anayepeleka mbele ngoja ya ramadhani mwindi anasema na ngoja mwenyezi Mungu anijalie niende hijja ni kwende kutubia kule arafat ndio toba yakubaliwa kana tauba la takbal fi almakani alladhi huwa fi ana dhani kwamba tauba haikubaliwi pale alipo yeye kama yuko mombasa ama kama yuko nairobi yuko afrika au na pingine tauba haipande kwa allah subhanahu wa taala tauba itha intafat min almawani Fala shai'a ya hujubuha Tawba ikiwa hakuna kitu ambayo kinazuhia Tawba ile isiende kwa Allah subhanu wa ta'ala Hakuna kitu ambayo inazuhia Kila lehuwa watu tisina tisa Alipokonda kumuliza wanachuhoni Wanachuhoni yaka muambia Wamaniladhi ya huulu bainaka wabaina Wabaina Allah Nani ambayo inaingia katikati baina wewe Na kukubali tawba yako Allah subhanu wa ta'ala Nani inaingia katikati Ethan الपाعت والعبادات المصالح ومنافع الدنيا والاخره لا تؤخر هذه هذه فايف bale kwa mbele kipeleka mbele nateja yake ni mambo haya ambayo alimfika Kaab bin Malik hakuna kitu kingine alichokifanya Kaab bin Malik isipokuwa taswif na hii ndio hatari yake kubwa ndio maana wanasema onozooni في الحديث ketika hadith hi bayanu khuturat at taswif wa annahu yufsidu lil insani amradinihi wa dunyah wa li hadha la ku ajli al manalo haya auṣan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ta'am alaihi salatu wa salam akatwaṣiya kumta musliman akamuhsiya mu'min fil hadith alladhi rawahu al imamu Ahmad fi musnadih bi isnadin hasan min hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu anhumah قال عليه الصلاه والسلام يرتم خمسن قبل خمسه تشكو فرصه يا مambo matano قبل hujafika na mambo matano mwingine patiliza mambo matano kabla hujafikiwa na mambo matano يرتم خمسن قبل خمس الحديث مسند للامام احمد من حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باسناد حسن او صحيح اولا قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حياتك قبل موتك فتلذا تشكو فرصه يا حي واقو قبل يجلي وانا الموت هذه واحده اغتنم حياتك قبل موتك تشكو فرصه يا حي وهو حي اللي ناهو ولو له chukua fursa hiyo ya kwamba wewe bado uko hai unapumua hewa ya Allah subhanahu wa ta'ala utanafas wastanshiq hadha alhawa an-naqiyya chukua fursa hii iftanim hadhihi alhayaa qabla an tamut li'anna almawt yatik baghtan kasabab almawt yanaji'a ghaflan hali qa'ida ma'rufa 'inda aljamee' kulla mawt yanji'u man huwa hayy hakuna haja ya kuelezea kwa kirefu kila mmoja anajua mauti yanakuja ghafla hayana warning hayana ilaan hayana notice hayana negotiation ufahamiana hakuna maneno kama hayo fa idha jaa jaluhum la yasta'khiruna sa'a wala yastaqdimun wakati wako kushafika dakika moja haizidi wala haipungui kila nafsi laiqat al-maut anakuja ghafla kijana asijiwekee tam al-amani matamaniyo na ghurur fi nafsi annahu ma zaala indahu amal an ya'ish n'am al-insan yukhaddit wa nadam wa nafaa kujipangia mambo ya mbele lakini na hakika gani utaishi miaka mingapi kamba na nas walio alika ghafi tifl shab فتاه كاهل عجوز و توى نكندا كما قال الامام الشافعي فكم من صحيح مات من غير عله و كم من سقيم عاش حين من الدهر و ngapi katika watu wzima wanaondoka hawana ila yote mzima na afya yake kabisa و كم من سقيم و ngapi katika wagonjwa wako juu ya vitanda wako icu عاش حينا من الدهر يوكو حيه حتى كما بين الحياه والموت لكنه ما زال حيا فله الموت ياتيك باقه ديما عليه الصلاه والسلام انا اسمع في وصيتي الامر الاول حياتك قبل موتك ثانيا يقول عليه الصلاه والسلام وشبابك قبل هرمك nachukua fursa ya uo sababu wako ujana wako kabla hujafikiwa na uzee bado una nguvu bado una una energy chukua fursa ya kufanya ibadat unaweza kusali qiyamul layl swala ndefu chukua fursa hiyo ukiwa shabab ikiwa una fursa ya kufanya ibadat ya kutoka kwenda mbali li ajli tabligh wa nashr at-tauhid nashr al-aqida nashri taalim an islam leo uko hapa kesho uko kule kesho uko kule ndani vitongojini kesho nyingine uko mjini unakuwa na namna hii kwa sababu nguvu unayo chukua fursa hii li amali alkhayrat wa li amali ataaat qabla haramik qabla ufikie na mzee uzee ukisha ukia ukisha kuingia ukio yasimama na la ilaha illa allah wakete na la ilaha illa allah ngabakoreko mkononi pore tena nguvu ya kufanya kazi yote واليصلح العطار ما افسده الدهر ووزيه كشكوجه حين الدعوه اكو ندوه يا وزيه اكو ندوه يا وزيه كبسا ketika kanun ya kimahbil alayumba Allah subhanahu wa ta'ala وزيه هاون دعوه فرصه الشباب ينتهس مرحله شبابي وسمامه المرحله هيو تكون لو كل زونايو كذلك مبلى الله سبحانه وتعالى wa an shababihi fima ablah na ujana wako wewe ulipoteza vipi ulipoteza katika lahu na laib ulipoteza katika mambo ya upuzi au ulio ulipoteza katika washabun na shaafi taatillah kila mmoja na jibu yake mwanadamu hawezi kuwa mzee ikiwa kupita katika ujana kwa hivyo ule ujana uliopeleka vipi na ulioamaliza vipi jibu yako unao nyo mbele ya allah subhanahu wa taala Wasihataka kabla sakamik Na chukua fursa ya uzima wako na afya yako kabla ujafikiwa na magonjwa Magonjwa ni mingi Magonjwa mingi Na magonjwa ya kileo mingi ya naitwa Communicative Diseases Haya magonjwa haya Yale magonjwa mbao haya tokamani na, na, na virus wala bakteria Ni magonjwa ya mazingira na hali ya ma, ya kimaisha ya wanadamu magonjwa ya magonja sukari magonjwa ya pressure magonjwa ya cancer magonjwa kama haya afana allah wa iyakum minha magonjwa mazito yanawasiba baadhi ya wa waislamu ukishafikwa na ugonjwa kama huu na wewe jana ulikuwa ni mzima fursa yako imekwisha hasa yale magonjwa kuendelea ambayo hayana tiba kule mbele la ila ila laha wala yurja minha buruha hakuna tamaa kama wakati kama mgonjwa hayo utapata dawa na tiba tume alayhi wa salatu wassalamu na kuhimiza leo ni mzima unaweza kutembea unaweza kufanya taat unaweza kufanya ta ibadat una energy yako na nguvu yako ngangari simama ngangari katika taa tumia ile siha yako na afya Allah subhanahu wa ta'ala aliokupa fi ta'atillah sakhil hathihi alafia li ajli Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kesho yale aliyomfika mzee wako yaliymfika bwana fulani yalimfika fulani akawa hawezi hata kutembea au kuzungumza anaweza kukufika itakuwa fursa imekwenda zake wa faragha ka kabla shughulika natumia fursa ya faragha yako kabla hujajiliwa na mambo ya kukushughulisha leo kuna vijana wengi ambao au kuna watu wengi ambao bado wako faragha hasa vijana ashabab mazaluo fi halati alfaragha namshauri asema inna ashababa wal faragha wal kida للمرء مفسده للمرء اي مفسده هاي مambo matatu ndio asili ya ufisadi kwa wanadamu a شباب والفراغ والجده شباب inajulikana kwa sababu شباب mara nyingi ndakwenda na faragh ukiwa faragha ndio asili ya ufisadi wote umepatikaniwa hapo alfaragh kad yaddi ila ifsadi alisan inaweza kumpelekea wanadamu katika fasadi ya hali ya juu kabisa hadi faragh kwa sababu hana jambo la kumshughulisha laheri hana jambo la kumshughulisha alladhi fihi naf' li dinihi au li dunia doinakuwa ni aslia ya fasadi na aslia ya ifsad tume alayhi salatu wasallam na kupawasia faraghaka kabla shughuli yako ikuwa fursa yaujana wako faragha ukipata faragha naenda kasome katafute ilmu katafte mambo yatakayokunza kukufaa fi hadhi fidunya wal akhirah lakini sio kupoteza faragha katika mambo yasiyo na maana mambo yoponzi lahu walaib au katika mambo ya ufisadi keje ndio dakuja kupanda kazi keje ndio dakuja kuwa mashghul huwa natena wakati kabisa baina al amal wa baina shuun al haya wa baina shuun al bait wa baina shuun al usra wa hakadha Kuna tewa kasi Sasa inabaki mimi na tamani Nilikuwa na fursa zamani ya kuhifadhi Qur'an Nilikuwa na fursa ya kujisomesha Qur'an Leo kuna wa islamu Qur'an ya hajui kuhisoba Hii Qur'an hii ukimpa namna hii Ataichukua upside down Hivu, hajui juu ni wapi na chini ni wapi Wa islamu wakutunao leo katika uli mungu huu paka leo Hii suratul fatiha Iwa isoma katika swala kwa swaba maifadi Ukimfungulia Qur'an ya wapi suratul fatiha Haijui kuwapi Na Na Hakuchukua fursa Lugha, arabu ili sahi, unayo, hujafika, tukuhu, fursa kujisomesha ili Qur'an hiyo unayo Kabla Kabla Kabla wakati ambao tena ya misho, Ya ya fakrik mwisho tano tume alayhi wa ಕಬಲ ಯೋಾನೆ ಅಲೋಸಿಯ انا سيمتطيع فرصه يا نافسي اليك بها الله سبحانه وتعالى يا كفذا قبل فقرك قبل ان يجي فينا او مسكين. كاين واحد الله سبحانه وتعالى انا انعمش نعم الحياه ونعم الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا Hathii mataa alihayati dhunia, Allah subhanu wa ta'ala kuna baadhi ya watu wa mani amesha. Hame wafungulia katika biashara. Hame wafungulia katika utajiri. Hame wafungulia katika kazi yako, wukawu na nafasi. Unawe nafasi hiyo tumia fursa ya utajiri ule unawu. Ikiwa kuitumia, kesho Allah subhanu wa ta'ala naweza kukubadilisha hali yako wukawu hali nyingine. Mina lghina ila alfakwa. Na haya imambo tunayawuna kwa machuidu tunayashuhudi yako. Kuna mtu jana alikuwa na nafasi Miyaka ilo pita alikuwa na nafasi Hakuna katika mtaamzima Mtu alikuwa na utajiri kulikwale Aliyom aina huwa Aomba Akaha asubiri msha amsaada Mtu ampe msaada amsaidia Wabil amsa ilkaribu Yee ndia alikuwa Anajulikana ule mtaamzima pale Hakuna tajiri kumliko Hakada Alhayahe قول اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هكذا الانسان اليوم فقير غدا غني اليوم غني غدا فقير فلهذه الانفس وليك الله سبحانه وتعالى يطمئئ كسوا سوا في طاعه الله وفي مرضات الله وفي ما يكون فيه نفع لدينك ودنياك هو دي واسيه امتمه عليه الصلاه والسلام انه وفغمانا او انه حسيننا مساله يا الحفظ على طاعه الله كفطيلزه طاعه يا الله سبحانه وتعالى قبل فوات الاوان قبل وقته هو يجيطا مليا منينو هيا انا سيم كعب بن مالك بعد كتوelez فلم يزل يتمادى بي حتى اسرع وتفارط الغزو ثم يقول كعب بن مالك رضي الله عنه ف هممت ان ادركهم فهممت ان ارتحل حتى ادركهم ويا ليتني فعلت نيكا ازميه ان ارتحل نيكا وكانيه Na himma ya kutoka Sasa kuhu, kujiandaa na kutoka Ini Anudrikahum Nende nikawa patilize Washa toka anja madina Jamaa wa shakwenda Akiangalia hivi hawako Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam Aina huwa Qad khara jamaa al jish Ashotoka na jish laki Mina al madina Hakuna mtu madina Sasa Sasa Wanasema Katukaluga inawajulikana na vijana Akawa anayo last chance Chance ya mwisho raza kapsa Anayo Ye mwenyewe Kaab bin Malik Anatueleza Kwa ulimi wake Anasema Fahamamto anartahil Nikawekania sasa Hii chance ya mwisho anayo Hili ni toki Nende nika wakimbize Ni wapate kule waliko Hili anudrika Nende nika wapate وا يا ليتني فعلت ليتني لم يفعل هذا ليتني لم يفعل هذا لماذا لم يذهب ولم يفعل حكفعل هذا هي لاست تشانس اللي كان عنده لكن كعب بن مالك bile bile hakfala لماذا اي اخوان يقول العلماء لان هذا اثر من اثاري التسويف Sabu hii ni athari moja katika athari za mtu kupeleka mambo ya taa mbele Ukipeleka mambo ya taa mbele Kuna athari mambo mbili, mambo mbili au zaidi ya takufikia Jambo la kwanza, fawatu ataa Ile taa itakupita Kwa sabu ni athari Ambayo inafuatana na muislamu kupeleka taa mbele Umepata fursa ya kufanya taa Umepata fursa na nafasi ya kutekeleza jambo zuri ولم تستغل هذه الفرصه فاتتك انكبط هذا اثر مما يترتب على التسويف الاثر الثاني من الاثار فوات الاجر والمثوبه ثوابنا اجر يا الله سبحانه وتعالى ذي الجلال يتكبط نا هيا نيو بالضبط yaliomtokea kaab bin malik radiyallahu anhu fazahebat anhu taa'a taa'a ikamwenda ikamponyoka kaab bin malik ndio maana anasema waya laita nifalit laitani ningefanya sasa hapa imefika wakati wa atamani na wakati wa an-najam walhasra unafikwa na majuto kwaa força uliokuwa ulikuwa nayo la mtantahis hili hili força na hii ni kawaida ya yule ambaye anapitwa na faat kawaida ya yule anayefanya taswifu itafika wakati utajuta kama nadima kaab bin malik radhiyallahu anhi ala ma fatahu min ataa wa ala ma fatahu min al jihad anasema yeye mwenyewe kwa wakati anasema ya laitanifalt ma hadha hadha nadam yale tani faalt na hivi ndivyo inavyokuwa kwa mtu yeyote ambaye ulipata fursa na hukutekeleza fursa hiyo na kasara kubwa zaidi alkhusranul mubin alkhusranul azim khasara laysa ba'daha khasara an yandama alinsanu amama rabbil alamin an yandama alinsan yawm alqiyamah yawm alhisab yawm aljasa hii ndio khasara kubwa zaidi afadhali ujotekiwa hapa duniani lakini yale majuto ya akhira ndio majuto makubwa zaidi yule muislamu ambaye hakuwa ni mmoja kutubia namiafali khairat namiafali taat kesho atakwenda kusema nini mbele ya allah subhanahu wa taala tunajua wale ambao hawakufanya khair hata moja wanajuta wakati wanapoondoka kutoka ulimwangu huu wakati wa kutokwa na roho yani damun ala ma خسروا وما فاتهم من الخير ومن الايمان والعمل الصالح حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي يرجعون ليش يرجعون لماذا تريد ان تعاد الى الارض لعل احمل صالحا فيما تركت هذا هو الندم على فوات الخير hivi ndivyo watu wanavyuta wakati wanapoondoka ulimwenguni kwa hivyo ayuha almuslim hadihi alfursha amamak fursha hi unayo mbele yako siha unayo fursha haya maisha unayo mbele yako quwa unayo mbele yako nafasi ya mali unayo mbele yako siha faragha hadihi kulha minni'am allah azza wa jalla كشوا يكجي كuponyoka takuwa min al-hasirin wa min al-nadimin. Dhiqa ibn Malik radhiyallahu anhu anasema fahamu an artahila kai udrikahum wa ya laitani faalt. laitani nifanye. Baki nakufanye. Thumma yaqulu radhiyallahu anhu alafa natumbia kumalizia maneno haya. Thumma lam yuqaddar li dhalik. ثم لم يقدر ذلك لي جambo hilo mimi halikukadiria jojo yango Allah subhanahu wa ta'ala hakukadiria kwamba mimi niwe ni miongoni mwa wale wanaotoka kwenda katika jihad Allah subhanahu wa ta'ala hakukadiria kwamba nitakuwa ni miongoni mwa wanaoshiriki katika vita vya jihad viatbuk ma'al rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadha kalam kubb bin malik baada ya kujuta na kujuta ni athar min adhari at-taswif kwa sababu kifanya taswif ukipeleka mbele la budda an tandam wala budda an tafutaka taa wal ajr wa thawab sasa ka bin malik anatueleza katika hii ibara ya mwisho atuambia thumma lam yuqaddar dhalikali sikukagiliwa yani kwa lugha ya kueleweka tunayotumia leo tunasema sikoandikiwa kwa ni miongoni wa miongoni mwa wale watakao kwenda katika vicha vya tabuk maara sulahi sallallahu alaihi wasallam maneno haya kaabi bin malik yanahitaji bayana na tafsilili ili tu yaelewe katika siia ya aqida iliyo sawa ya muumini kwa hivyo tunabainisha maneno haya ili apate kueleweka kwa usawa qadab يا الله سبحانه وتعالى هي اينان بيلي قدر اينه كwanza يسمى قدر كونينا قدر يا اينا بيلي انيطا قدر شرعي كنا قدر كوني قدر امبايه الله سبحانه وتعالى انا يبيتيشا مع موجيب ومامبيله وامر يا الله سبحانه وتعالى كاتيكا اولي مونغو mambo yanohusu maumbile yake hapo waqadar kauni watu walipanda katika mashua au katika boti wanasafiri nitu na mkewe na watoto wake na jamaa zake wakiingia katika boti wako katikati ya bahari baada ya nusu saa au saa moja katika safari كان قلب عليهم سفينه جهادي انا anguka wapo napoteza maisha kama livomtokea ndege yetu siku nyingine rahmatullahi taala ala man mat hada qadar kawni yini qadar yakoun allah subhanahu wa taala alikuwa amepitisha Hapa hakuna kusema mambo ya kwamba Ah ingekua lilebote wame liwacha liende Waka chukua bote lingine Ingelikuwa lilebote wame liangalia chini Kama alafuja ama alifuji Ingekuwa yule na hodha Walile bote wame mbadilisha Waka yaka mungine ambaye alikuwa ni mjuzi zaidi La Hatha kalamu la yanfa Hayafaya hayamaneno limadha Leanna hatha qadr kauni Allah subhanu wa ta'ala likuwa miipetisha Falama hisa Min dhalik, hakuna pali pa kukimbia Hakuna pali pa kukimbia Mungini ya seme Engelikuwa wana zile life savers Nyingi, umeziyeka pale Engelikuwa hizi, engelikuwa hile Yote haya maneno haya fai Kwa sababu qadar kauni Allah subhanu wa ta'ala Kwa mimpitisha Qadar ya pili ni qadar shariri Qadar shariri Inaitajia maelezo yandani zaidi Kwa sababu haya, liwa ambayo natuhuzu katika hadithi hii وانسمه ونزونه وعقيده ما لن يوفطاه اسكيزني عباره قماكين ان احتجاجه بالقدر يقول على المصائب لا على المعايد يعني عباره مهمه اسكيزه قماكين نوحفاطه الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعائب المسلم كيشكوليا حجة يا قدر الى صحيح مسلم كتوها حجة يا قدر على المصائب جو يا مصيبه inayofika لا على المعائب sio juu ya makosa naoyafanya sio ya juu ya mambo ya madhambi anoyafanya لا. قدر فهو قلنا ان mtu kujitetea na qadar aina mbili mtu akijitetea na qadar kwa sababu ya mambo ya misiba yaliomfika hadha al-ihtijaj yasihi aw la yasihi al-jawab yasihi anna hadhihi musiba idha kanat musiba fa huwa qadar kawnia kama hi حادitha ili tukio ambalo tumelitaja la hawa jamaa walikuwa katika jahazi kwa hivyo hapa hakuna lawama huyo aliyekuwa katika jahazi hili au kama yule nahodha alikuwa yuko hai masalan au yule aliyekuwa hai hatuwezi kumletia lawama ya aina yote tukamwambia wewe mbona ukufanya hivi wewe mbona ukufanya hivi la hadha alinsan hadha akh alkarim alladhi naja min hadhihi alhaditha anaweza kusema hadha amrun قدره الله <سؤال> لنا الى نيجامو ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa amelipitisha ameli kadiria ya sahiha au la ya sahiha hadha kalam aya manan ni sahiha limadha lian hadhi musiba kujitetea na qadar juu ya mambo ya musiba ya misiba ni sahiha lakini laisa ala alma'ith kujitetea na qadar juu ya mambo ya makosa la ya sahiha leo utapata mtu hasali aswali kabisa pao sala zake ni zile za matata matatu unyojo kuswali msikitini siku kuna adini kah kama leo ndio mwana yengea msikitini na mkanzo wake na kofia bali nakula kuswali flani ankuja leo eh hey, kuna adini kah lakini huwa aslamai yusali kuna harusi au kuna hivi au kuna vile tamam هذا الانسان في يريد وي بانا بونا كسوالي يحتج بالقدر سواء تعجاليه شجاليه بانا نيومبي مungu سجيانديكوا ميمي كسوالي ميمي سجيانديكوا كسوالي اول الانسان يفعل المعاصي والذنوب والاثام ممكن انا افعل مكوسا يشرب الخمر يزني يعمل الفواحش يعمل الذنوب لكل عين au anakosa fulani ambaye hataki kuliwach. Sakran hataki kuacha ulevi. Hoja yake ukikaa naye akwambia tunjaliwa. Kama majaliwa basi. Wewe uende msikitini kule kuswali niombee Mungu. Baadha la kula riba. Kwambie akwambie majaliwa utafanyaje bwana? Hakuna njia zingine za kupata riziki. wako na msikitini kule wao kiswali niombe mungu na mimi anipe riziki halal hadha kalam baatil hay maneno wuti maneno ya baatil kwa sababu la yajuzu wala yasihu al ihtijaju bil qadari ala madha al ma'aib hay fa'i kwa muslimu kugitetea na qadar juu ya mambo ya makosa da yasih انت عاوز تقول اذا مدلين دي دليل على مننه هاي دليل على مننه هاي في القران وفي السنه بس بما ان الوقت تشكوا دليل واحد او اثنين قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء والي اشريكنا Wato wanofanya mambu ya shirk Zakila aina ambazo leo Bado zinaendelea kata wa islam Mambu ya shirikina Bado ya mo leo Fi al-mujtama'ati al-islamia Bado ya mo Fi al-usar Wal-a-ilat al-islamia Ya mo leo Mambu ya shirik Ya mambu ya kumshirikisha Allah subhanu wa ta'ala Kupitia kwa sihri Kupitia kwa mambu ya makaburi Mambu ya mizimu Mambu ya kufama irizi Mambu ya kufama pete za majini ಮಂಬೋ ಶಿರಿ ಕಿ ಮನೆ ನೋ ಸಿಬೋ ಸಿ ಮಗೇನು ಸುನಾಯ ಕುನಿ ಬಮ್ಮಿ ಕೊಲಿಖಿನ್ ಅಕ್ ಬರೋನು ಅನ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಬಿ نرود الى كتابه مساله يا الاحتجاج بالقدم على المصائب على المعائب جملة تنسمى منادامه وكorsa ambalo nalolifanya haweze kusimama kujitetea na qadar sasa hawa mushrikina walipoambiwa yeye msemshirikisha allah subhanahu wa ta'ala ಕಬೋರಿ قاموا ذلك فيتومبل الله سبحانه وتعالى وهذا كلام معروف وهذا كلام معقول لا يجحده عاقل متيتنا كلاويزه يوقفينا منن هذه يولي اللي كابورني هي mwenyewe لا يغني لا يضر ولا ينفع لي انا نلو ليومبا ووي كما ني جيني لا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسي شيئا هي mwenyewe جويا نفسي yake hamiliki kitu على الرسول صلى الله عليه وسلم ااكااامبي وقتك سهيمه 2 ذا قران قل لا املك لنفسي برا ولا نفعا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا نيي mwenyewe nafsi yangu tume alayhi salatu wasalam asema si miliki juu ya nafsi yangu madhara yake wala manufaa yake fakaifa bageiri nabii sallallahu alayhi wasallam tasawala mushrikiina walipoambia maneno haya ihtajju bi alqadar wa kajitaya na qadar wa kasema law shaa Allah ma asharakna wala abauna wala haramna min shay law angeataka munyezi mungu sisi tusingemshirikisha wewe sisi twamshirikia maana yake maneno haya sisi twamshirikisha munyezi mungu sababu munyezi mungu ashataka sisi tumshirikishe amepitisha tumshirikishe sisi munyezi mungu subhanahu wa ta'ala hadi hujjatoh ihtijaj بقدر على المعائب فرد عليهم الله سبحانه وتعالى على هذا الكلام الباطل من يزمونغ أكا يرود هذا ما لن يباطل أكا سيما كذلك كذب الذين من قبلهم هيفو هيفو ديفو ولي بكذبشن أكو سيما ورنغو ولي ولي وكوجة قبل يوت ومن أنها يا نبي الله أي محمد عليه الصلاة والسلام wala yasqiya kutokwa kwa kufaru makkah wa kufaru quraish wanapokuambia la sha Allahu ma asharakna wala abauna maneno hayo ni maneno ya uongo maneno ya baatil na hivi hivyo wanapokuambia maneno ya uongo tayari wamekuwa wamekushakutangulia kabla yao watu ambao wamesema maneno ya uongo kama haya hatta zaquba sana mpaka tukawafikishia adhabu yetu kwa sababu ya urongo na batil na maneno na mambo ya madhambi walikuwa wakiyafanya na ushirikina halafu anasimama kujitetea da kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyowajalia kufanya hivyo Mwenyezi Mungu inna Allah la ya'muru bil fahsah ataquluna ala Allah ma la ta'lamun ta Mwenyezi Mungu kamwe na katu hamrishi mambo maovu Mshirikisha mnyezi mungu, mnyezi mungu haja kuambia wende waka mshirikisha Ukifanya mambu ya makosa mnyezi mungu haja kuandikia wende waka fanya mambu ya makosa Au mambu ya madhambi Au aathambi Au dhunubu, au kabair La Nalaha la ya'muru bil fahsha Nyi muna sema juu ya mnyezi mungu Mambu abawa hamunyajui <coughs> <coughs> Wahidhu Allah subhanu wa ta'ala Akabatilisha Hoja yao hii ya urongo أَكَسَمَا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا حُجَّةً ۗ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل الله سبحانه وتعالى أمتملئ ذا متوم ambao alikuja kufanya kazi ya mubashiri na kuwaabashiria watu mambo mazuri wa mumdhiri na kuwaonya watu juu ya adhabu adhabu Allah azza wa jalla na naro jahannam sana sana itendele baada la dha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 ಸ್ವನ ಹರಿ ಆಲ ಸ್ವನ ಹರಿ ಆಲ ಫಲ ಹರಿ ಆಲ ಫಲ ಅಲ್ಲು ಅಕಬರ ಮ الثاني قول الله تبارك وتعالى في سوره النساء رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس حجه على الله بعد الرسل الله سبحانه وتعالى متوما هو متوما رسل الله وانبياء اليواتميلزه كتابه هو كلي يفنيى تاسي وتبشير وانذار ان يبشر الناس الخير وينذر الناس الشر كني الله سبحانه وتعالى kwa hikma gani amwileta kwa mitoba yubayyana Allah tbaraka wa taala hadhihi alhikma biqawlihi la an yakuna ala alnas hujja ili watu wasiwe wakana hoja mbele Allah subhanahu wa taala ili tusiwe na hoja nyingine amama Allah tbaraka wa taala ya kwamba sisi tulifanya hivi na tulifanya hivi tulifanya hivi kwa sababu kulikuwa hakuja hakukuja mitume kutueleza na sawa nilipe huku kututumilia mitume kuja kutufahamisha na kutuonesha ma huwa alhaq wa tabyin hadha alhaq wa tamyizihi anil batil kuja kuibainisha na kuipambanua hi haqi tukamana na batil laa allah subhanahu wa ta'ala ameufunga mlango huo ana sema ili watu wasije wakana hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya mitume kutumilizwa bimaana ya kwamba hatuna tanahoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada anbiyae Allah baada majii au bi'thati rusulillah Subhanahu wa Ta'ala fala hujjata lilinsan amama Allahu azza wa jalla mwanadamu hana hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala leo baki sasa ني اودي له ونو هو mwenye kama watakapo kwenda kujilaumu wale ahlul batil kama watakapo kwenda kujilaumu na kwenda kujuta ahlu al kufri wa shirk yawm al qiyamah wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashab al sa'ir shuft hawakulomo mitume sabona jua kwa mitume walikuja wakafanya kazi yao wanajua kwa allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma aliwatuma mitume hawa bil huda wa dinil haq li yudhhirahu ala ad-din kullih ala hujja lil insani ala hujja lil insani an yuqimaha mam allah azza wa jalla hi ni dalil ya kuonesha ان الانسان لا ينبغي ولا يصح ولا يحق له ان يحتج بالقدر على المعائب هي فائكم ونادام قصيما ان يجتتيها قدري جوه يفني ما ذنبي يجتتيهن قدر بسبب ام افنى ما ذنبي او ام افنى اثم فلا يحق ولا يصح ذلك منه hu ndio mwongozo wa mtume alihi salatu wasalam tunaobainishia katika maneno haya ndipo anatuambia kaab bin malik radhiallahu an falam yuqaddar dhalikali inabakia saumu moja cha kumalizia maneno haya vipi kaab bin malik hapa amesema maneno haya falam yuqaddar dhalikali na ili hali tumesema katika maneno ya wanazuoni na maneno ya aqida ya kwamba haisahi kujitetea na kadhar juu ya mambo ya makosa na hapa kaab bin malik sawfa ataa amepeleka mbele amali taa akapitwa na jihad فلم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فلم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك نعم maana tajibu salahi ile swali kidogo ni gumu nعم نعم نعم خلي ايش مصيبه ايوه هو احتاج بالقدر على المصيبه ولم يحتاج بالقدر على على الذنب ايوه هذه جيتوا هابا انا اسمع كعب بن مالك وسببوا انيطوا نضاعا نا انيطوا نا عجب والمثوبه قال يجتتيهن قدر لصا بم كله كپتوى على ثوابه نا كپتوى على اجر نا طاعه ني سواسوا مع المصيبه وهي مصيبه في الدين فلا تجعل مصيبتنا في في ديننا هذه مصيبه في الدين قال اسما ديما يكسحي كعب بن مالك kujtaya على قدر وقت قال يقول ثم لم يقدر ذلك لي نعم ايوه حجي ها نفس الكلام هاي في جواب اخر ابو بكر هاي هاي منى مينكم شسمهم ذاك قبلها او هذا وجه هي هي موجه كاتجا اجوبه امم ازا ونتاجه ونضووني في كتابه المساله هاي نا هو ملنغ او هيينجيه يا جواب ملسكيه هسه هي dio jwabu ile ile ambayo wanaizungumza wanazuoni katika hadith aliyopokea Imam Muslim juu ya hiwar au mnaqasha iliyotokea baina ya Musa alayhi salam na Abul Bashar Adam alayhi wa ala nabina as-salatu wassalam najua katika hadith hii kwa ufupi kadusa tupieleze sababu ya wakati وليتك يا حوار او مناقشه بين يا موسى عليه السلام وادم عليهما السلام موسى كما ولاه ادم اكاممبيه قوسا لك الذي للي كتوى ووينا امواك في كتبه يا الله سبحانه وتعالى خطيئتك اخرجتك من الجنه كما روى مسلم في صحيحه ادم عليه السلام اكاممبيه موسى عليه السلام اكاممبيا يا موسى ان الله اصطفاك bi risalati wa bi kalami atalumnuni ala amrin qad qaddarahu Allahu li qabla an yakhluqa al-khalq Allah subhanahu wa ta'ala e Musa amkushakuchagua kwa risala yake na kwa maneno yake ukawa wewe ni miongoni mwa wale waliozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala hivi leo unalilaumu juu ya jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekwishakukadiria قبل يا حتى كوومبا فيومبا وبنسمه ونازوني هذا الاحتجاج ليس احتجاج على على الذنب الذي اذنهه ادم عليه السلام سي قصابو يا ليل كوسا امبالو ادم عليه السلام اللي لفاني لماذا قصابو موسى عليه السلام انجوا كما ادم اليوكوسا كوسا هلي ثم تابا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عذمه كشاء الله سبحانه وتعالى تابا الله عنه من عز من الله قام سامi dhambiili وموسى عليه السلام يعرف ذلك نا موسى anjua kwa adam alay salam baada ya kukosa kosa hili akarudi kwa mola wake subhana wa taala akatubia nipo na zuoni wanasema alihitajaju Bil qadari Ala dhambi Yosuhu Iza ataba al muslimu Min hatha dhambi Ikiwa muislamu Ametubia Nalile kosa Ambalo amelikosea Iza suhi Wakati uli Kujitatea na qadar Kwa sababu Kujitatea kwake na qadar Ni kujitatea Juhu ya musiba Wa leysa Anihtijaj Ala dhambi Kwa sababu Lile kosa Baada ya kutubia Linageuka Linakua ni musiba Linageuka Lile kosa Linakua musiba hi ndio waje ambao hawa ndugu zetu walimenitaja na maneno haya pengine yanahitaji ufafanuzi zaidi kwa sababu ya wakati tutakunya kufafanua zaidi inshallah taala fi darsin lahiqin bi mashiat al-moula subhanahu wa ta'ala ja'alana allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi nabiyina muhammad wa alihi ajma'in wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh